وَكَيفَتَكْ فرُرونَ وَأَن تُ تُتْ لا عَلَيكُم آياتُ اللهَّه وَفِيكُمْ رَسُولُه وَمَيْ يعَتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْهُ دَائِلَ صِرَاطٍِ مُْْتَق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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْ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 فأما الذين سودت أجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت أجوههم ففي رحمة الله هم فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ